In Alhamdulillah, handen in de handen in min handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in illallah, handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله لقد تطرقنا سابقا لحقوق الزوجين ودورهما في اصلاح حياتهما الزوجيه بقي لنا ان نوجه الى كل واحد منهما بعض النصائح المتعلقه بتربية الأبناء لأن بيت الزوجية يتكون غالبا إلى جانب الوالدين من أبناء ولن يكون البيت ناجحا إلا إذا اهتم الأبوان بتربية أبنائهما اهتماما بالغا وهذه مهمة شاقة تحتاج إلى وقت وإلى جهد كبير لا سيما ونحن نواجه اليوم حقيقة نواجه حملة شرسة تعمل من أجل إفساد الأجيال القادمة تعمل من أجل إفساد أبنائنا فالخمر على سبيل المثال تباع في دكان الحي بثمن رخيص وعندك في كل شارع بائع للمخدرات في كل شارع وفي كل مدينة أحياء واوكار للدعارة نسأل الله العافية فالحملة لإفساد الأخلاق خبيثة وكبيرة ولنواجه هذه الحملة ما هو الدواء أن نربي الأبناء على القيم الإسلامية لكي تكون لهم هذه القيم سدا منيعا أو حصنا منيعا من الوقوع في هذه الشرور من الوقوع في هذه المفاسد والتربية السليمة أيها الأحبة تبدأ قبل وجود الأولاد تبدأ باختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فاذفر بذات الدين تربت يداك أي عليك بالمرأة صاحبة الدين هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكتفى بجمال الهيئة وأناقة المنظر بل ينظر إلى دين الرجل وإلى دين المرأة ينظر إلى خلق الرجل وإلى خلق المرأة فهما أساس الحياة الزوجية الصحيحة الناجحة أما ما نراه من بعض الآباء اليوم وهذه مشكلة نعاني منها جميعا ما نراه من بعض الآباء يعتز ويفتخر لكونه زوج ابنته لفلان وإذا سئل عن سبب ذلك قال فلان صاحب أموال طائلة فلان عنده مرسيدس اخر مدل فلان عنده الدار في المغرب وهكذا ليست هذه هي الاوصاف التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارشدنا الى الزواج بل قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فالتربيه الصحيحه السليمه تبدا قبل وجود الاولاد تبدا كما قلنا باختيار الزوجه الصالحه وباختيار الزوج الصالح لانك اذا تزوجت امراه لا تصلي فكيف تدعو أبنائك الى الصلاه كلما قلت لابنك لماذا لا تصلي قال لان امي لا تصلي لان ابي لا يصلي ماذا تقول لهذا الابن فاختيار الزوجه الصالحه واختيار الزوج الصالح امر مهم في تربيه الاولاد ثم اذا رزقوا بمولود بدأت عملية التربية حقيقة إنسان تزوج بإنسان مسلم تزوج بمسلم وأنجب الأولاد بعد ذلك تبدأ عملية التربية حقيقة أي ولا ولا شك أن للتربيه أثر كبير في إصلاح الأولاد أو إفساد الأولاد فالأولاد ولله الحمد يولدون على الفطرة ثم يأتي دور التربيه في الحفاظ على هذه الفطره او اتلافها اضاعتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى بها علينا كل مولود يولد على الفطره اي على الاسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ابواه يجعلون منه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أما الطفل يولد في أول الأمر على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالولد تبع لوالده إذا كان مسلما الابن ينشأ على الإسلام إذا كان منحرفا نشأ الطفل على الانحراف ولذلك ينبغي على الآباء على الوالدين أن يكون لهما منهج تربوي وهذا المنهج التربوي لابد أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يجعل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام جزءا لا يتجزأ من منهجهما التربوي لابد من هذه المسألة وأن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تعليم وتربية الأبناء فهو القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا كلام رب العالمين هو الأسوة هو القدوة ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشجع الأطفال على طلب العلم كان يشجع الأطفال على طلب العلم ويدعو لبعضهم بالعلم النافع كابن عباس رضي الله عنهما الذي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع وهو طفل صغير ومع ذلك كان يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بأمره يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يدعو له لهذا الطفل الصغير فحتى نحن أيها الأحباء نشجع أبنائنا على طلب العلم على طلب العلوم الدنيوية ولكن أهم من ذلك نشجعهم على طلب العلوم الشرعية نشجعهم على حفظ كتاب الله عز وجل ونشتري لهم الهدايا لماذا لا كل من انتهوا من حفظ جزء أو حزب من كتاب الله عز وجل نشتري لهم الهدايا الشروله اللي أرغبtek المهم يحفظ كتاب الله عز وجل المهم يتعلم الدين دياله ومن هديه صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال تعويدهم على العمل الصالح تعويدهم على فعل الخيرات تعويدهم على الصيام تعويدهم على الحج لماذا لا؟ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي مجموعة من الناس بالروحاء لمنطقة بمكان اسمه الروحاء فقال من القوم؟ قالوا مسلمون فقالوا من انت قال رسول الله فرفعت اليه امراه صبيا كان معها الصبي كان معها طفل صغير رفعت اليه هذا الصبي وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج ألي هذا الطفل حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر سيؤجر على حجه اذا حج ولك أنت اجر لأنك أشرفت عليه كيف يكون أثر هذا الكلام على نفسية هذا الولد أيها الأحبة ومن هديه صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال تعويدهم على صلاه الجماعة استحابهم إلى المساجد مرافقتهم إلى المساجد فلقد كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم روضة يجتمع فيها الكبير والصغير فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يصلي بالناس اجاءه الحسين ابن ابنته فاطمة رضي الله عنه فركب على ظهره وهو ساجد فراه على تلك الحالة فركب على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود تاملوا في هذه المسألة إحنا لو قعدنا المسألة هذه ستضربوا سترميه ستخبطوا مع الأرض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود. أطال السجود حتى ظن الناس أنه قد حدث أمر وقع أمر ما الذي حدث فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سألوه عن ذلك فقال إن ابني هذا ارتحلني أي جعلني كالراحلة ركب علي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ما بغيتش نزربه خليه لعب خطره احتسل ونزل قمت من السجود انظر إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال الصغار وكيف يسمح لهم باللعب حتى في المسجد ترغيبا وتحبيبا لهم في بيوت الله عز وجل أين نحن من هذا أيها الأحبة إذا دخل الطفل إلى مسجدنا ماذا نصنع نسجره مباشرة نطرده نضربه نجعله يبغد المسجد في المستقبل بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الأطفال يحبب المساجد إلى الأطفال ثم أيها الاحبه إذا نشأ الطفل في رحاب هذا المسجد يسمع القرآن ويتلقى الدروس ويشاهد المصلين ويشاهد الصلاة منذ الصغر فانه لا يصعب عليه أن يسلك طريق الهدايه وطريق الخير عند الكبر أقول قولي هذا والسفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أول نقطة تتعلق بتربية الأطفال أن يستشعر الأب بعظمة هذه المسؤولية بأهمية هذا الأمر وأن تستشعر الأم بأهمية هذا الأمر وأن يعرف أن المربي هو المثل الأعلى للطفل هو المثل الأعلى بالنسبة للطفل يقلده في كل كبيرة وصغيرة يقلده من حيث يشعر أو لا يشعر فعلى الوالدين أن يكونا على قدر المستوى اما اذا كان الاب ينهى ابناءه عن شرب السجائر ثم يشربه هو بنفسه يشربها هو بنفسه فلن يستجيب هذا الطفل لابيه في يوم من الايام ابدا غير ممكن لن يستجيب له وسيستمر في شربه للدخان بل قد ينتقل من شرب الدخان الى شرب المخدرات والعياذ بالله وكذلك إذا حضر رجل نعطيكم بعض الأمثلة تحصل لكثير منا إذا حضر أحد يسأل عن الأب فيقول الأب لابنه قل له إنه غير موجود كيف سيتعلم هذا الطفل الصدق بعد ذلك إنسان يتصل على الهاتف ويسأل هل فلان موجود فيسأل الطفل أباه هل أنت موجود فيقول له قل لا غير موجود كيف يتعلم هذا الطفل الصدق؟ بعض الأحيان حتى في ملء بعض الأوراق بعض الأسئلة الأب لا يتقن اللغة الهولندية يسأل ابنه عن ماذا يسألون؟ يقول له يسألون كذا وكذا فإذا بالأب يقول لابنه اكتب كذا وكذا والأب يعلم أنه يكذب والابن يعلم أنه يكذب كيف يتعلم هذا الابن الصدق بعد ذلك؟ وكذلك الأم إذا كانت من اللواتي يخرجنا من بيوتهن متبرجات متعطرات متعكرات فكيف تستطيع هذه الأم أن تلقن أبنائها معاني الحشمة والحياء والعفاف ومشروعية الحجاب كيف تصنع ذلك لا تستطيع هي لم تلتزم بشرع الله عز وجل هو الأب لم يلتزم بشرع الله عز وجل فكيف يطالب غيره بأمور هو لا يفعلها فالمنهج التربوي الذي يريد الإنسان أن يطبقه على أبنائه عليه أولا أن يطبقه على نفسه لكي يكون قدوة لأبنائه وحتى لا يكون من الذين يقولون ما لا يعملون وما أكثر هؤلاء فنسال الله عز وجل أن يصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أدخل السرور على قلوبنا بصلاح أبنائنا اللهم ادخل السرور على قلوبنا بصلاح بناتنا اللهم ادخل السرور على قلوبنا بصلاح ازواجنا اللهم ادخل السرور على قلوبنا بصلاح المسلمين كافة يا رب العالمين اللهم ابعد المسلمين شيبا وشبابا كبارا وصغارا عن كل المفسدات عن كل وسائل الافساد يا رب العالمين اللهم ابعدهم عن شرب السجائر اللهم ابعدهم عن شرب الخمر اللهم ابعدهم عن شرب المخدرات اللهم ابعدهم عن الزنا اللهم ابعدهم عن الربا اللهم ابعدهم عن التبرج يا رب العالمين اللهم ابعدهم عن كل مصيبه يا رب العالمين واهديهم سواء السبيل اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان انك ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله